تشعر الصوم ي بعيدا و تكون م أن عنها ا ل ا هذا المجدل الصيام منزله من علاج ا ا الصوم ا ب م ع ن ا ر الشكلان الذي يتعلق بشد منافذ ا ل إ ن س ا ن من الطعام والشراب و ش ه و ه اي الفرد والبطن سدا بهميا عاديا لا تعبديا ولا يكون الصوم م ن ز ل ة إ ل ا إ ذ ا كان بشروط ا ل ر و ح ا ن ي ة ولا يكتسب المؤمن م ن ز ل ة الصائمين الذين يدخلون باب الريان من ا ل ج ن ة الذي لا يدخله إ ل ا الصائمين لا يكتسب المؤمن هذه ا ل م ن ز ل ة إ ل ا إ ذ ا ف ا م ه ا ل ل ه حقه وهذا ا ل أ م ر يحتاج فيه المؤمن إ ل ى إ ع د ا د قبل حلول رمضان ل أ ن معنى ا ل م ن ز ل ة أ و معنى المقام ليست شيئا عابرا شهرون يمر و ك ف لا أ ب د ا ا ل م ن ز ل ة حال تصف صاحبها و ص ف دائما أ ي أ ن ا ل إ ن س ا ن المؤمن إ ذ ا اكتسب مقاما لمقامه إ ل ه ف إ ن ه ي ب خ ى عليه حتى يلقى الله عز وجل و إ ل ا ما كان م ن ز ل ة ولا كان مقاما العوارض التي ت ف ر ا على القلب من عوارض الخير يسميها علماء ا ل ت ر ب ي ة ب ا ل أ ح و ا ل ونحن تحدثنا في الصيام عن مقام عن م ن ز ل ة لا عن حال ت أ ت ي ثم تذهب ف إ ذ ا كان ذلك كذلك أ م ع ن ا ه أ ن الصائم يكتسب بصومه م ن ز ل ة الصائمين في رمضان وبعد رمضان بل يمكن أ ن يكتسب ذلك قبل رمضان إ ن اجتهد وجد و ا ب س و إ ن م ا جعل رمضان لذلك ل أ ن ه تيسر فيه أ م و ر ا ل ع ب ا د ة ك ي س ي ر ة و ت ف ه ل فيه على المؤمن مدارج السلوك والعروج إ ل ى ر ح م ن الرحيم لانه كما تعلمون جميعا هذه أ ح ا د ي ث تذكر كل س م ا ء ان أ ب و ا ب ا ل ج ن ة ت ف ت ح و أ ن أ ب و ا ب النار الجهنم تغلق و أ ن الشياطين ت ف ف د و أ ن و أ ن ه ذ ه ل ا م و ر كثيره انما هي مساعدات تساعد المؤمن أن يستغل ف ر ص ة رمضان ليكتسب منزله ا ل ص ا ئ ب ي ن فاذا خرج رمضان وسبحت أ ب و ا ب جهنم م ر ة أ خ ر ى و أ ط ل ق سراح الشياطين تعيش في ا ل أ ر ض ز ك ا ز ة وجد المؤمن في قلبه من الحصانه ما يكفيه ل م د ا ف ع ة إ ب ل ي س ومحاربته ا س ت ب ا ت على منزلته م ن ز ل ة الصائمين ولا يستطيع الشيطان بعد ذلك لا هو ولا قبيله أ ن يزيل للعبد إ ل ى ما دون م ن ز ل ة الصائمين التي اكتسبها في رمضان و أ ح ب ه ا هنا ان اشير إ ل ى آ ي ه هي من شرع من قبلنا وشرع من قبلنا كما هو في ا ل ق ا ع د ة ا ل ف ق ه ي ة ا ل أ ص و ل ي ة شرع لنا ما ليرد ن ا ف ع ومعلوم ان ا ل آ ي ة التي س أ س و ق ه ا قد نسخت فعلا ننفخ حكمها الشرعي ولم ينفخ حكمها التربوي النافخه المنسوخه القرآن في القران آ ا ت ا ا ل آ ي ة ر ي م رامشين عند انها مبقتش بكل ايه صالحه اطلاقا هذا ل معنى مشيصح ولا يرعى قالوا في دين الله ان ترد آ ي ه بل نفضه بل حرصه في كتاب الله لم يبق صالحا اطلاقا كل شيء في القران الكريم قبل او كثر بقى او اعظم صالح مفيد غايه ا ل ا س ل م اوليس ذلك ب ل ا ي ا ت هذه الايات والايات علامات الطريق ا ل م و ص ل إ ل ى الله عز وجل و أ ق ص د بذلك قوله جل جلاله على لسان مريم إ ن ي نظرت للرحمن صوما فلنكلم اليوم إ ن س ي ا كان من شان الصائمين قبل شريعتنا لا يتكلموا وهم صائمون فانظر انه يصوم وليتكلم ا وقد نظر أ ح د ا ل ص ح ا ب ة أ ن يصوم وليتكلم ا وليستظل و ا ح د م ن الصحابه زمن بصوتهم لا و ح د له وعن الله يصوم ما ي ت ك ل م ش لك معا فيما أ ن ه سبح المكاسب و العذراء فاختار وما يشيف ج ي ي الضوء ما يقول ا ل حينما يدخل بين الخمسين الشمس ما ش ل ل فنهاه النبي عليه ا ل ص ل ا ة و السلام عن ذلك و أ م ر ه أ ن يمكن ما صومه و يستظل فاذا الشريعه القديمه ب ديال بني ل فإذا الشريعة الحديمة ب إ س ر ا ئ ي ل اذا جاب القران أ و كل نشيئه ذلك تاتيهالها فلقد حزنا هذا من حيث الحكم الشرعي هذا من حيث الرسم الرسم ماشي بالمعنى د ا ل ا ل ا ت ا ف ه و ا ط ل ه بمعنى د ا ل شكل ا ل ت ص و ي ق ا ل ش ر ي ع ة رسوم وحقائق و إ ن م ا الذي ينسخ الى ا ل ق ر آ ن رسومه لا حقائقه فحقائق ا ل ق ر آ ن مطلقه لا تتعلق بزمان ولا بمكان أ و ليس ا ح ق ب جل جلاله هو الذي تكلم بها فكيف يكون كلام الله الحق منسوخا لا ينسخ ا ط ل ق ولذلك الذين قالوا بابطال النفس عزيزي ا ل ع ل م ا ن س ر ي ن قالوا ن س خ دعمتين الذين قالوا بابطال ا نفسي إ ن م ا أ ش ا ر إ ل ى هذا المعنى أي الأبعاد هذه الايه ي ل ل ب ا أ الترضوية ذ التي آ ي ا ذكرها الله عز وجل على لسان مريم آ ي ه بقيه خدامه الى يوم ا ل ق ي ا م ة مافيناش آ ي ا ت في ا ل ق ر آ ن اللي ق د ر يقول شو ه د م ا بقيه خدامه ولكن ا و ل ك ن الحكيم الذي يعرف كيف يستعملها وكيف يوقعها ويحقق مناطها في التدين في النفس وفي المجتمع الا ترى أ ن هذه ا ل آ ي ة تشرح لك أ و ل ا ما معنى الصيام فحينما نرجع إ ل ى كتب ا ل ل غ ة تعطينا معنى من معاني الصيام لكنها لا تعطينا المعنى الجوهري الحقيقي كتب ا ل ل غ ة الدرسيه ا هو في القطاع ث م ن أ و ث م عني يبعد عن ايام ا ل ت ر ض ي ة صامه عن ا ل أ م ر كفى أ ن هو انساك عنه ولكن هذا ما نصحححنا عنه ا ل نحن ل ر و ي ع ولكن ما في ع ط ي ك ا ل ح ق ي ق ة ا ل ش ر ع ي ة ا ل ت ع ب و د ي ا ت ي ر ث ي ا ن و إ ن م ا ذلك يؤخذ من قول الله عز وجل ا ل آ ن في الذكر إ ن ي نظرت للرحمن صوما فلا نكلم اليوم ا ن ف ي ا بعجيج ب فهي قد انقطعت عن الناس إ ل ى الله الصيام فيه جوجل واجهت نشيع انقطاع قوتان كما يقول بعض الناس في ك ف س ي ر ه م لهذا المعنى يقول في الصيام هو الانقطاع عن شهوتي البطنيه والفرجيه من طلوع الفجر إ ل ى غروب الشمس ا و ل ا يكون ممكنا ان ي ت ق ا ط ع ا ل إ ن س ا ن من سلسله بن بن عشه ولا يكون صائما بل يمكن على اجسيد ا ل إ ن س ا ن أنه و ح ك م العاده ث ا أسباح عن اخطرشه هو س الانسان ئ م ا ا ل ذ ي ي ل ق و قصد التعبد ي ف إ ذ ا ل ا معنى ا ل ن ي ة ا ل ن ي ة حينما يراد بها ا ل ع ب ا د ة إ ن م ا تعني اساسا أ و ل ا و آ خ ر ا التوجه الى إ الله جل جلاله القصد م ا تحدث بذلك ا ل إ م ا م أ ب و الشاطئ ح رحمه الله مقاطع فتريد أن ولكن يجب ان ت ت ع ا م ب مع الدنيا ولكن يجب ان ل أ تتعامل مع الدنيا فذلك ا يجب ان تتعامل ر ي د أن س ي ر مع ا ل ق ص د ي ع ن ي كما نقول بعاميتنا عرق يقصد راح هو فأنت تنجز من غد حفظ يحفظ ر ا جروا أن ق هذه ي فانت بصومي تنجز عملا تخفض من ورائه ان تصل إ ل ى مكان معين وذلك المكان هو مكان الخير مكان الرضا الرباني الرحمن فاذا القول هذا فيه البعدان معا المعنيان معا ترك الدنيا وما العليها ق ل ت لهم بعدم لا يهدر ما يحتوى ب ا ل إ ش ا ر ه ا ل ا ل أ ن ن ي جدويا لله غاديا لله إ ن ي نظرت لرحمان فهذه اللام لام الاختصار ك ا ن ي ا ل آ ن ص ا ر بفعلها تخص أ ر ب ه ا بالذكر والفعل والعمل والقصد لا تنكفت عنه إ ل ى ما س و ى في عزيز ا ل ل من أ ر ف ع المعاني ا ل ت ع ب ي ر ي التي تدل ع ل ا م ع ن ا ل ع ب ا د ة هذه الاعره العلام ة ت ر ي م ن ي جوز ر م ض ة ن اقترح ب ر م ض ة ن من الخير ا ن ظ ر ت للرحمن ص و ر ا لا ه م ذ ر م ف ي د ل ل ا خ ت ص ا ص الذي ليست فيه م ش ا ر ك ة هذا عماد نظرته للرحمن لا لظله وسمته سبحانه وتعالى باسمه العلم الرحمن ان عذاب العلماء يقول و ا الرحمن ليست صفات لله و ح د ب بل هي قبل ذلك اسم من اسمائه ا ل ع ا ل م ي ة ل أ ن اسماء الله ا ل س ن ى فيها اسماء اللي هي صفات لله وفيها ما هو م ن م علمون عليه جل جلاله والاسماء ا ل ع ا ل م ي ة لا ت ط ل ق إ ل ا عليه لا يشاركون فيها أ ح د وعلى تاديب النسبيه والتقليد عن رحيم تتقبل بالمؤمنين رؤوف الرحيم سيدنا محمد عليه ا ل ص ل ا ة والسلام و ن ج و أ ان تثنين الشخص من بني ادم كارهين صحيه من الدرء الكريم التي تريد الاستغراق الشامل لجنس المناخ ت د و ل الكارهين لا ينطبق ذلك حقيقه إ ل ا على الزاد البلاد و ي ك ن الرحمن لا تطلق الا على الله جل جلاله ولذلك قالوا انها شمول شمول فاضافت الفعل لهذا الاسم العالم الصف صفه الرحمه المستغرقه و ش م و دال على ذات الله جل جلاله سبحانه وتعالى ولذلك قال الرحمن على العرش الشرع الرحمن فهو اثنون على من كان إ ن ي نظرت للرحمن ث م في الم من افعالها ف م ف م ن م ع ن ى توجهت لله فما بقي لسواه بعد ذلك مكان فلن يسلم ا ي و م التنصيه صحيح أ ن ه ليس في ش ر ي ع ة ن ا ا لا ك ل ا الناس في صيامنا ولكن في شريعتنا أ ن ا ل ق ط ع عن وعشاء الناس ومفاسد الناس و ت ر ه ا ت الناس و م ش ا ك ب الناس ل أ ن ك تفرغت للرحمن بصوم رمضان تكلم ولكن تكلم للرحمن تكلم الناس للرحمن و ت ت أ م ل معهم للرحمن بل ش ر ي ع ة ما صار في هذا المعنى أ و س ع و أ ب ل غ من ش ر ي ع ة من قبلنا الله جل جلاله أ ض ا ط لنا ويسر لنا كانهما ما يدرس مع الناس لانهم صنم ربي اجعل كلامك مع الناس جزءا من ص ي ا م ولذلك قلت ك ل م ل ل ر ح م ة ينبغي أ ن يكون كلامك وتجارتك وعملك يا رباه وفي يومكم كل ذلك خادم لصيامك لاقظاً لثيانه ف إ ذ ا كان خ ا د م ل ث ي ا م ك كان جزءا لا ي ت ج ز أ من الخيام باعمال ا ل ت ي ينشغل بها من أ م و ر العادات ت ط ت ف ع إ ل ى مقام العبادات يقولون لبيع قريب في يستر أيها وأن وهذه الشردات تشتغل لله للرحمن لك المؤمن تكل الناس المؤمن إنك أنك أن بحق عاداتك باعتبار صائم فرأ من ض و ع فلك ا ل أ ج ر كبير الاجر بيده ان جعلت كلامك للناس ج من صيامك اي جعلته لله تشتغل ب ا ل ع ا د ة تستعين بها ع ن العباده فصارت ا د م ه للعباده لا ه ا د م ة ولا م ا ق ض ة الصيام إ ذ ن هو القطاع نعم ولكنه توجه قبل أ ن يكون القطاع قبلت شخصيا بانه كثرت قطره قطره لا تاكل لا تشرب لا تجامع زوجتك لا لا لا خاف لا. لهذه لا. الماعات انما كانت تلك الماعات نتيجه لا سبب لا لا لما, لما, لما لا تقاتل ج م ع ل من شابك أ و قاتلك وتقول اني صائم قلت هذه ا ل ل ئ ا ت ن ت ي ج ة لنعم واحده هذه نعم واحده ازدت بها ربك اذ ناداك ونبيت اذ قال لك يا ايها ا ل د ي ن آ م ن و ا كتب عليكم الصيام استجبت لهذا ا ل ا ت ا ب استجبت لهذه ا ل ف ر ي ض ة استجبت لها خيرا على منوار السابقين ب ش تشوف ب ذ ر ع ا ل ن ص ل ي ل م ع ن ى ما ف ي ش الله عز وجل قال كما كتب على الذين من ص ب ح و ن كما وكما هذه سيشبه ا ك ا م ل ا م ط ا ب ق فالمعنى ما ش ي ء الركن ديال ا ل ع ق فالركن ديال العقد لا محتاج ولكن المعنى كما هم بقي لعلكم ت ت ق و ن بقي اكتساب صفه التقوى من خلال الثياب هو الغرض و ا ل غ ا ي ة التي من اجلها سرع الصيام على الذين من قبلنا اني نظرت للرحمن الامه ولم تزلت في ا ل غ ا ي ة ولم تزال إ ل ى ك ي ا ن ا ل س ا ع ة ث ا ب ت ة من وراء الصيام فمن ص ا م ولم يحصلها فقد صام بدنه ولم تصوم ن السر و إ ن م ا سرع العبادات ل ت ف ي ة ا ل أ ن ف س قبل أ ن يكون ذلك ل ت ف ي ة ا ل أ ب د ا ع عباده كل الذات ل ل ن س ب الشربه ولم س و ما سواها ف أ ل ه م ه ا فجورها و ا ت و ا ا فقد فلاحها من ذ ك ا ه وقد خاب من نفسها فادفلاحها من ذ ك ا ه ف ت ز ك ي ة ا ل ن ا س أ ي تربيتها وتنميتها وتهيبها وتجيبها هذا كيف اللحم الجاربين في كل جبل واحد سيئه وكيفها ذ ا ت واحد العرش شارد ما قد ش ر ف فرق جلوس تقين شاء د خ ل ف ي جافره وقاصع فريق وقادر واحد من ض ب ط ل م ا غديش ينفع الشجر يحل م ع ه و ا ل ق ص ط شديد فالصيام يشذب ا ل ن س النوازع ا ل ش ر ي ر ة فيها فيقصبها و ي ه ذ ه ا و ي ق ا د ه ا ويجدها ديال واحد ش ك ي يخليها منسجين مستقيما وذلك جزء من معنى اهزم الصراط المستقيم جزء من هذا ا ل م ع ن ا ل ا س ت ق ا م ة على صراط الله العزيز الحكيم تعرف فين راكز ذ ه الطريق المستقيم ليس الصيام إ ذ ا من ز ل ه مقام إ ذ ا استطاع العبد أ ن ينقطع فيه لله فليكون إ ل ا لله و إ ل ا بالله و إ ل ا في الله و إ ل ا مع الله كما قال ابن ليث رحمه الله من قبل إ ذ ا استطاع أ ن يحقق هذا المعنى فقد صار من المبصرين الذين يبصرون ا ل آ ي ا ت وقد يستقبل ا ل آ ي ا ت دير رمضان ي فيرى انوارا وكل آ ي ة ه ا أنوارا لها أ ن و ا ر تهدي الناس وتهدي القلوب وتبصر البصائر وتخليك تشوف الحقائق ما ي ق ع للناس وما ي ق ع لك وما ي ق ع بين العباد في ا ل ع ل ا د كل ذلك فراه بعين الحقائق ا ل ق ا ن ي ة ل أ ن النفس اذا فاقط ف انكشفت حجوبها واقرارها ر أ ت مالا يرى غيرها في عزير جدا لان رمضان او صياد عمل نادر من العباده ما ش ي بحجمها ل ع ب ا د ه هو عمليه الغاشيه ق و ي ة و ع م ي ق ة و س ر ي ع ة وعميقة لانها تكون ب ا ط ن وطاحنه وسريعه لانها في عباده خ ر ا ف ة ق ص و ل بين مستوى الرباح والطهاره والطور لديك ع رمضان ش ر ي ع ة فحاله للتطهر والتصبير ف إ ذ ا انكشفت ا ل غ ش ا و ة عن ا ل ع ي ن والامصار ر أ ت مال م ص ر ولما ترجعت الامر عظيم لكتاب الله بعد ذلك تجد كانها كانت خاصه ق ط ح ل ا ه مركبت ر ج شوقه انكشفت لك الحقائق ما ي ش ي د ل معاني د ي الغيب المطلق كما يقول بعض الناس ل ا ا د ر و إ ن م ا هي حقائق ظ ا ه ر ة ناطقه ة ا ل آ ي ا ت ولكن المشكله ان العين حينما تدمن النظر إ ل ى الظلمات يصعب عليها أ ن تتفتح على النور أنا أدني حضلان ديمان إذا قالت الله المضع لا العينه يقول لي فيه دوكي عينه يقدرش شوف شنش شرخة خرج عن ضبش فكذلك الذي د أ د على استنشاق الروائح ا ل ك ر ي ه ة للذنوب ذنوب نفسه ف ف ل ك ه ي الظلمات ع ي ن ه حينما ي ص د م بنور ا ل ق ر آ ن لا ينصر ف ي ه ا ل نور ولكن العين ضعيفه متى تبثر فيه ل أ ن الذنوب ت ك ل ل ا ل أ ع ي ن ب ا ل أ و ص ا ف والقاذورات حتى لا ترى فيه ولكن اللي تولي تشوف النور الشويه ش و ي ة قليلا قليلا شيئا فشيئا كما قال ابن عباس رضي الله عنهما وهو في إ ح د ا ث ر ا م البخاري في صحيحه وقال ابن عباس الرباني من يربي بصغار لصغار ل كبارك من الناس العلم قبل كباره كبار ويربي نفسه أ ي ض ا قبل ذلك لصغار العلم قبل كباره تشتاز إ ذ ن ايها المؤمن إ ل ى ا ل توبه ص ا ر ة بحقائق ا ل ق ر آ ن شيئا ت ش ي ئ ا ت ب د أ تولف النور ا ل ق ر آ ن وذلك أ و ل ا بقطع ا ل ص ي ل ه ت للظلمات والانقطاع عنها تماما امس ترجع لها و ف دخول باب النور د ق و ل ا ل نهائيا ت و ب ل ن س و ح ة و ت ب د أ ت حلاوه ا ل ش و ي ة فتسير على قدر نظرك كلما ا ت ش ع ت د ا ئ ر ة عينيك كلما ظهرت لك المكافاه ا ل و ا س ع ة طولا وعرضا وتبين لك موقع هذا منك المنصراط وخطمت بامان وبسلام الصيام يجعلك ترى هذه الحقائق وتكسب هذه الصفات ولذلك إ ذ ا أ ب ص ر ت فمن المبصرين بذلت لك ا ل آ ي ا ت على ح ق ي ق ة ف ي ه ا الايات ا ل ق ر آ ن وليس عبثا كيف ربط ا ل شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقه ذ السلام القرآن سيدنا منزل أنه سيدنا رمضان ولكن من لنا شعر رحمد نحن الصلاة والسلام الفائدات الفائداء لا بد ان تكون فائده ر ب ن ح ك ي التاريخ ل ل ق ر آ ن غير قصص كذلك انما يحكي ما يفيدنا نحن وكل قصص ا ل ق ر آ ن ق ص ة ا ل غ ا ل ر ي ن والسابقين واللاحقين كله حكي و ق ص ة علينا ليفيدنا في مجالنا التربوي وفي مجال السير إ ل ى الله عز وجل لكن ا ي آ ي ة ا ل ق ر آ ن الكريم ي القصص ل ما عندها ن ح لنا ل ن ا فلا يقص الله القصص عبثا بل يقص علينا بالحق سبحانه وتعالى والحق مطلق ف ر لكل وقت و ك ل و ح د ومن ذلك هذه ا ل آ ي ة شهر رمضان الذي انزل فيه القران بس ن ع ر ه ل أ ن رمضان راه يولدنا بنشوف القران مش له ل أ ن ه إ ن ك ا ن يستفيد من صيامه ح ق ي ق ة ف تصير ا ل آ ي ا ت ل ا م ح ة ظ ا ه ر ة بينات كما قال الله عز وجل في ا ل آ ي ة عليها وبينات من الهدى ما بقيت الساعه الشيخ مثل قمت بمثلت من غد لا ا ط ر ح بينات من الهدى والفرقان فهو فرقان يفرق الله فيه بين الحق والباطل و يفرق الله به بينك وبينك بينك في ماضيك السيئ وبينك في حاضرك المنير وترى انك أ ن ت أ ن ت ا ل ب ا ر ح ت ش و ف بشكل اليوم و ا ي ل تشوف بشكل, بشكل اخر بسبب هذا النظر الجديد الذي أ ع ط ت ه لك ا ل آ ي ا ت في رمضان ولذلك ما ق م ر عن ج ن ب السلوك